السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم نحن في ليلة الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة احدى واربعين واربعمائة بعد الألف الموافق لليت السابع عشر من شهر السادس من سنة عشرين وآلفين ليلة الاربعاء وانسى الله تبارك وتعالى نجعل اجتماعنا هذا مرحومة وينجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم أمين ما زلنا مع الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى الأصل الثالث ونعيد ونكرر أن الأصل الأول هو معرفة الله أصل الثاني معرفة الدين أصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا الكتيب أو هذه الرسالة المقصود بها إجابة سؤال الملكين في القبر وهي فتنت. القبر من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم وأنه كما قلت وصلنا إلى الأصل الثالث تكلمنا عنه قوله من ربك وعن قوله ما دينك الآن نتكلم من هذا الرجل الذي بعث فيكم قال رحمه الله تبارك وتعالى الأصل الثالث معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه معروف بعث في قومه وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن الغالب ابن فهر وقالوا ان فهران هو قريش وقيل غير ذلك وبعد فهر مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن معد ابن نزار ابن عدنان صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى عدنان متفق عليه فهو عدناني مضري صلى الله عليه وسلم وبعد عدنان إلى إسماعيل هذا يعني فيه خلاف بين أهل الأنساب لكن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا متفق عليه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول من قريش إذا كل قريش أقارب النبي صلى الله عليه وسلم هي قبيلة، ورش قبيلة أبو بكر عمر ثمان علي طلحة الزبير سعد بن وقاص أبو عبيدة عمرو بن جرّاح عمر بن, بن العاص معاذ بن أبي سفيان ااا آآ براء لعفون آآ براء ال حمزة بن عبد المطلب طبعاً خالد بن الوليد كل هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه اجر إلا المودة في القربة يعني يقول لقريش أنا ابنكم أنا منكم وفيكم ود القرابة التي بيني وبينكم فكلهم أقارب النبي قربوا أو بعدوا ولذلك أقربهم يعني الخلفاء الراشدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب ثم بعده بالقرابة عثمان بن عفان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد المطلب الذي هو عبد مناف ثم يأتي بعد ذلك عمر وأبو بكر يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف الذي هو مرى بن كعب ففي النهاية كلهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له وله من العمر 63 سنة يعني عاش في هذه الدنيا 63 سنة وهذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أعمار أمتي بين 60 وال70 من يجوز ذلك أن يتعدى 70 لكن أكثر الناس يعيشون ما بين 60 إلى 70 هناك من يموت قبل 60 هناك من يعيش بعد 70 لكن الغالبية بين 60 وال70 النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عائشة علي كل هؤلاء ماتوا بين 60 وال عثمان هو الذي تجاوز ذلك وبلغ الثمانين رحمهم الله تبارك الله عنهم أجمعين يقول منها أربعون سنة قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبي أبي قرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة النبي صلى الله عليه وسلم عاش أربعين سنة كواحد من رجال قريش ولد يتيما كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم يعني ما تأبوه وهو حمل في بطن أمه صلوات ربي وسلامه ثم ولدت أمه وتكفلت به حتى يعني جاءت المرضعات وأخذته حليمة السعدية وبقي عند حليمة السعدية أربع سنوات صل الله عليه وسلم ثم رجع إلى أمه عاش معها سنتين ثم توفيت أمه صلوات ربي وسلامه فتكفل به جده عبد المطلب ثم عاش معه سنتين فقط حتى بلغ الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم فما تعد المطلب فكفله زكري كفله أبو طالب عمه فبقي عند أبي طالب حتى بلغ سن الرجال صلوات ربي وسلامه عليه يقول 23 وعشرون سنة نبي ورسول نبئ لما بلغ الأربعين لما كان يتردد على غار حراء صلى الله عليه وسلم جاءه الملك في غار حراء وضمه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه الثانية وأرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم ضمه الثالثة وأرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يقول هنا هذه النبوة صار نبيا فرجع إلى خديجة يقول زملوني زملون ودثروني دثروني وخاف مما رأى فأخذته رضي الله عنها بعد أن هدأته وصدقته فيما قال وذلك تعتبر خديد أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم البشر ثم أخذته إلى ابن عمها ورقه ابن نوفل فأيضا ثبته وبين له أن هذا الذي أتى هو الناموس موسى كان يأتي موسى صلوات ربي وسلامه عليه فظل على هذا ثلاث سنوات يعني بعد هذه الحادثة ظل ثلاث سنوات نبي لكنه لم يدعو إلى هذا وإنما بدأ يخبر القريبين منه جدا ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فيقول أرسل بالمدثر يعني صار رسولا مأمورا بالدعوة الله تبارك وتعالى لما نزلت عليه سورة المدثر وقيل إنها أول سورة نزلت كاملة سورة المدثر أما اقرأ نزلت منها أول خمس آيات فقط لم تنزل كاملة قال بلده مكة أي ولد في مكة صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنذارة عن الشرك وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قيله يا أيها المدثر قم فأنذر صعد على الصفا الصفا هو جبل الصفا الصفا والمروة صعد على جبل الصفا ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه ثم قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم طبعا مكة وادي وادي بين جبال كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع مكة وادي بين جبال فقال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أي يصبح غازيا لكم فماذا تصدقونني وتستعدون أو أنتم قالوا ما علمنا عليك كذبا قط ما جربنا عليك كذبا قط فقال فاني رسول الله إليكم بين يدي, عذاب بين يدي عذاب شديد فهنا أعلن الدعوة يا الله تبارك وتعالى يقول جاء بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزفاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قال ومعنى قوله قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك لأنه في ذات الوقت لم تفرض الصلاة ولم يفرض الوضوء وإنما يقصد ثيابك أي قالوا قلبك وأعمالك طهرها من ادراني الشرك ابتعد عن الشرك وأهله فهجر الرجز المشهور المشورنه الأصنام أهجر هذه الأصنام التي يعبدها أو مك قال وهجرها تركها وأهلها والبراءة والبراءة منهم أو منها وأهلها وأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس وصلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة المدينة إذن هذه مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة ولد يتيما صلى الله عليه وسلم أخذته حليمة ثم بعد ذلك عاد إلى أمه سنتين ثم إلى عبد المطالب سنتين ثم إلى أبي طالب حتى بلغ سنة الرجال وصار يقوم بنفسه ثم في الأربعين طبعا تزوج قبل ذلك ثم في الأربعين نبئ صلى الله عليه وسلم ثم في الثالثة والأربعين من عمره أرسل صلوات ربي وسلامه عليه وقال هي مدى قم فأندر وربك فكبر وثيابك فطهر ثم استمر على هذه الدعوة الله تبارك وتعالى حتى بلغ الخمسين من عمره يعني سبع سنوات أو عشر سنوات عفوا مع الثلاث الأولى والسبع التي بعد النبوة هذه عشر سنوات حتى بلغ الخمسين من عمره ثم عرج به إلى السماء ولما عرج به إلى السماء أخذ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا الإسراء ثم عرج به إلى السماء كما في سورة النجم وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات أو لنقل بعد أن بلغ الخمسين من عمره أرجى به إلى السماء ومعلوم رحلة المعراج حيث التقى بأنبياء الله صلوات ربه وسلامه عليهم أجمعين في السماء الأولى لقية آدم ثم السماء الثانية لقية عيسى ويحيى ثم السماء الثالثة لقية يوسف ثم في الرابع لقية ثم في الخامسة لقيه هارون ثم في السادسه لقيه موسى ثم في السابع لقيه إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وهناك أي في معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة وفرضت عليه خمسين صلاة ثم ما زال الله يخفف عنه بطلب منه صلى الله عليه وسلم حتى جعله الله عز وجل خمس صلوات لكنها في الأجر خمسين واستمر في مكة بعد أن فرض عليه صلاة ثلاث سنوات فيكون مجموع حياته التي قضاها في مكة ثلاث وخمسين سنة صلى الله عليه وسلم لما بلغ الثالث والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة حيث إنه يعني يجرب الدعوة إلى الله تبارك خارج مكة لأن ثلاث عشرة سنة في مكة والذين دخلوا في الإسلام قليل جدا وكان يحارب صلى الله عليه وسلم بل حاولوا قتله بل قتلوا بعض أصحابه كما قتلوا سمية وياسرا وغيرهم وآذوا من آذوا من الصحابة لذلك أمره الله بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر صلوات ربي وسلامه عليه وبقي في المدينة عشر سنوات إذن ثلاث وخمسون سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة و60 سنة هذه مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وعندما أوذي بل وحاول قتله صلى الله عليه وسلم أمره الله بالهجرة فصارت الهجرة دينا في ذلك وكانت واجبة إلى المدينة كل من أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة. صارت بيضة الإسلام. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة يقول إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلى شاء لا إله إلا الله. فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة. فإنهم أطاعوك فلهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. فإنهم أبو الهجرة فأخبرهم أن أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. فالهجرة كانت واجبة. أول الأمر ومن لم يهاجر يكون عاصيا لله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة وظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لماذا لم تهاجروا أرض الله واسعة لماذا, لم لماذا بقيتم مع الكفار يسومونكم سؤال العذاب والهجرة أنتم متمكنون منها ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال فأولئك مأواهم جهنم وسأت مصيرا ولعاذ بالله فإذا لا يتوعد بجهنم إلا على كبيرة ويتركوا الهجرة ثم استثنقوا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم فالقصد أن الهجرة كانت واجبة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم أمر الناس جميعا عن المسلمين كل من دخل في الإسلام مأمور أن يهاجر إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون المدينة بيضة الإسلام أي حصن الإسلامي الحصين. يقول وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون أي هاجروا حتى تقيمون على عبادتي قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان يعني أيها الذين آمنوا فالقصد أن الذين لم يهاجروا مسلمون ليسوا بالكفار ولكنهم مرتكبون لكبيرة إذا كانوا قادرين على الهجرة غير مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال <تصفيق> والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما هي بلاد الإسلام وما هي بلاد الكفر الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن بلاد الإسلام هي التي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة هذه بلاد الإسلام ظاهرة معلنة للجميع شعار عام مثل عندنا في بلادنا مثل. الآن بلاد الإسلام بشكل عام الأدان يصدح في كل وقت خمس صلوات المساجد مفتوحة الناس يصلون الجمعة يصلون الجماعة يصلون العيد يصلون الكسوف يصلون الاستسقاء ظاهرة أمور ظاهرة جدا الحجاب ظاهر لا يمنع أحد من قامة شعائر دينه فهذه شعائر إسلام ظاهر هذه بلاد الاسلام أما إذا كانت شعائر الإسلام غير ظاهرة وإن كان تقام فيها صلاة تقام فيها... لكن لا تعتبر بلاد الإسلام وإن كان فيها بعض المسلمين قلوا أو كثروا طالما ان شعائر الإسلام غير ظاهرة فلا تعد بلاد الإسلام بل بلاد كفر ولو عاش فيها مسلمون كما أن كثيرا من الكفار يعيشون في بلاد المسلمين لكن هي بلاد إسلام الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع, ولا تنقطع حتى تنقطع حتى تطلع الشمس من الهجرة التوبة طلوع الشمس من مغربها الهجرة لا تنقطع الهجرة تنقطع لا تنقطع الهجر حتى تنقطع التوبة. طيب متى تنقطع التوبة؟ قال تنقطع التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها طيب متى تطلع الشمس من مغربها الشمس تطلع من المشرق ما تطلع من المغرب؟ قال من علامات الساعة أن تطلع الشمس من المغرب من المش... تطلع من المغرب نعم أن تطلع الشمس من المغرب. وإذا الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك حين تطلع الشمس من مغربها فطلوع الشمس من مغربها إذن هذه هي التي توقف الـ الـ الهجرة وتوقف التوبة أعذن الله وإياكم من ذلك اليوم الله المستعان طيب يقول فلما استقر في المدينة أميره ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر والعرف النعي المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات ربي وسلامه عليه ودينه باقا يعني أك الفترة المكية ثلاث سنة في مكة ما يعني قليل ما فرض الصلاة أول ما فرض وبعد عشر سنوات من الدعوة من الرسالة بعد عشر سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد فرضت الصلاة أما الصوم والزكاة والحج هذا كله في المدينة فا أول شيء كان تأسيس العقيدة في مكة خلال 13 عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وهناك بدأت تنزل آيات التشريع وإذاك الآيات في التشريع كسورة البقرة وسورة المائدة وسورة النساء كلها مدنية هذه السور التي فيها التشريعات يقوى وبقي في المدينة عشر سنوات صلاة ربي وسلام عليه يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله في وله من العمر ثلاثم وستون سنة وتوفي في الثاني عشر من ربيع الأول بأبيه وأميه صلوات ربي سالم من سالحدي عشرة. وأما مولده فعلى المشهور أيضا في الثاني عشر من ربيع الأول قبل طبعا الهجرة ب 53 سنة. فالقصد أنه ولد في مكة. على السنة الميلادية يقول سنة 571 وظل فيها 53 وخمسين سنة ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. المشهور أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول ويقينا يوم الاثنين ثابت أنه تولد يوم الاثنين لكن ليس يقين أنه ولد في الثاني عشر لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم. لكن وفاته صلى الله عليه وسلم شبه اتفاق بين أهل العلم أنه توفي في الثاني عشر من ربيع الأول أيضا يوم الاثنين. ثاني عشر سنة 11 عشرة من هجرته صلوات ربي وسلامه عليه يقول ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله إلا وقد أكمل له الدين كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيف لكم الإسلام دينا فتم هذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربك من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شرا يبعدكم عن الله يقربك النار إلا وقد نهيتكم عنه فاذا ما قصرت ربي وسلامه كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد بلغه الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم وإذا ختم الله ذلك كله بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر في الحج لأنه حج في ذي الحج سنة عشر من الهجرة ثم عاش بعدها محرم وصفر وتوفي في الحادي عشر من ربيع الأول قبل وفاتي بثلاثة أشهر بالضبط تقريبا نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه كل ما يحبه الله ويرضاه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما على سبيل التفصيل إما على سبيل الإجمال قال والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس ثم قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا عيسى ماذا قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أي إلى بني إسرائيل وهذا كل, كل نبي كان يدعو قومه ان ارسلنا نوحا الى قومه ان ارسلنا نوحا ان انذر قومك الانبياء والمرسلون يرسلون الى قومهم خاصة الذي ارسل الى الناس كافه هو محمد صلى الله عليه وسلم قال والديه قول تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والدليل على موته اي انه توفي صلوات ربي وسلامه عليه قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصون قال ثم الناس إذا ماتوا يبعثون هذا حق البعث بعد الموت حق وقد تكلمنا عليه في الإيمان في تعريف الدين نقول ما دينك قلنا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وقلنا الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قلنا اليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والإيمان بالجزاء والإيمان بالجنة والنار والإيمان بحياة البرزخ. قال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي البعث وقوله تعالى والله أنبثكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها أي في الموت ويخرجكم إخراجة أي في البعث قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن لو تلاحظون كل مسألة يذكرها يذكر دليلها وإذا أول ما بدأ قال معرفة الدين الإسلام بالأدلة ركز رحمه الله تبارك على قضية الأدلة قال والدليل أيضا قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين هذا هو الأصل أن جميع الرسل مبشرين ومنذرين قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال أولهم نوح عليه السلام وأخره محمد وخاتم النبيين وهذا قد تكلمنا عليه لما تكلمنا عن الإمام بالرسل قلنا أن أول الرسل نوح وأخر الرسل والنبيين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال والدليل أوله على أنه أولهم أن أن نوح أولهم أوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهم جاءوا بعده ثم بعد ذلك قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطغوت نحن نأخذ شوي عشر دقائق ننتهي من هذا الموضوع كله إن شاء الله تعالى أو نؤجل الكلام عن الطاغوت خلاص نؤجل الكلام عن نلتزم بالوقت وإن شاء الله تعالى غدا سنكمل هذه الرسالة المباركة وبعدها نأخذ القواعد الأربع إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم بارك عمينا محمد والآن نبدأ بالأسئلة نعم يقول السائل هل من ضعف الإيمان أني عندما أعتمد على أحد بالواسطة واعتمد على مدير في الرزق وهو المعاش هل هذا من ضعف الإيمان حسب إذا كان الإنسان يعني طلب هذه الواسطة أول شيء الواسطة لابد تكون واسطة خير لا يأخذ حق غيره ولا يأخذ ما ليس له وإنما يبحث عن الواسطة ليأخذ حق الله هذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا تعلق قلبه بالله جل وعلا وعرف أن النافع الضار بالله جل وعلا وأنه إذا الذي كتبه الله سيأخذه وما لم يكتبه لم يأخذه هذه الواسطة مجرد سبب هذا هو التوكل الصحيح وأما إذا تعلق قلبه بالواسطة حتى غاب عن ذهنه التوكل على الله فهذا هو الشرك الأصغر أما إذا اعتقد أن الواسطة هي التي تجلب النفع وهي التي بيدها كل شيء هذا هو الشرك الأكبر والله مستعان يقول هل من ضعف الإيمان أن أعتمد دائما على أي شيء يصيبني من مرض سواء كان مرض قليئ أو كبير في يكون قلبي معلق بالدكتور المعالج كذلك نفس الشيء الطبيب مجرد سبب والدواء مجرد سبب والشافي هو الله لا بد أن نعتقد هذا أن الشافي هو الله تبارك نعم المريض يضعف عند الطبيب ويتعلق به وكذلك لا يجب أن تؤمن أن الشافي في النهاية هو الله سبحانه وتعالى وكثير من الأطباء بارك الله فيهم يا المسلمين ينبهون الناس على ذلك يقول أنا مجرد سبب أتشافي الله تعلق بالله لا تتعلق به عليك أن تعتمد على الله وأن الله هو بيده الشفاء سبحانه وتعالى وإذا مردت يشفي جل وعلا كيفية التوسل بأسمائه وصفاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هذا التوسل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك مستطعت أعود بك من شر ما صات أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي غفر لي إن هو لا غفر تبارك وتعالى قبل الدعاء اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك وعدك مستطعت أعود بك من شر ما صات أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي غفر لي كذلك تقول اللهم نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم تلد ولم تولد فعل لي كذا هذا كله توسل يا بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ما الفرق بين المعطلة والمشبهة في الأسماء والصفات واضح جدا المشبهة والعياذ بالله يقول الله له وجهك وجهي الله له يدك يدي الله له أصابعك أصابعي رحمة الله مثل رحمتي غضب الله مثل غضبي عزة الله تعزتي هذا التشبيه وهذا كفر والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وكثير من يسمون يسمونهم الممثلة بدل مشبهة وأما المعطلة عكسهم تماما المعطلة لا يثبت لله الصفات سبحانه وتعالى ينفي عن الله صفاته صفاته جل وعلا طيب. يقول في الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريلا إن الله يحب فلان فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض السؤال كيف يكون القبول وهل ممكن يعرفه الناس أن هذا له قبول القبول قال أهل العلم هي محبة الناس له أن يحبه الناس وأن تتيسر أموره هذا هو القبول أن يكون مقبولا في الأرض محبوبا إلى الصالحين فهذا هو القبول الذي يضعه الله وتعالى له في هذه الأرض جعل الله وإياكم منهم هل الملائكة تتشكل على صورة البشر مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن الوحي ينقطع ببعتة النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان جبريل يأتي غالبا على صورة دحية بن خليفة الكلب وحيين يأتي على صورتي غيره لكن لا يتشكلون على صور القبيحة كالحيوانات وغيرها وإنما هؤلاء الجن يتشكلون على صور قبيحة كالحيوانات وغيرها هل المسلمون الذين يدخلون النار ثم بعدها يدخلون الجنة هل يعدبون في القبر كذلك لأنه يرى مقعده من الجنة في القبر وهل يعد بعدها في القبر وهل يمكنه الجواب على الأسئلة الثلاثة أما الجواب على الأسئلة فنعم يجيب والله أعلم لأنه مسلم في النهاية فهو يجيب ربي الله ديني الإسلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى حسب الذي في زمنه ثم قد يعذب نعم قد يعذب في قبره وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فدل أنه ليس الشرك وإنما هي كبيرة. لو كان الشركان قال كفار هؤلاء لكن ذكر معصيتين النميمة وعدم التنزه من النجاسات متى يبدأ الحساب بالقبر للعبد الله علم لكن هو أول ما يوضع العبد يسأل يأتيانه ملكان فيقعدانه ثم يقول له ما ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي يبعث فيكم ثم بعد ذلك تبدأ مراحل الحساب والله مستعان هل صحيح أن نقول إن الإنسان يمر بثلاث مراحل مرحلة الحياة الدنيا مرحلة البرزخ مرحلة إما جنة أو نار وهل ممكن شرح مبسط سريع من مفاة المسلم حتى دخوله للجنة نعم هو فعلا يمر بهذه المراحل أول مرحلة التي هي الحياة في بطن أمه ثم بعد ذلك الحياة خارج بطن أمه في هذه الدنيا ثم بعد ذلك أيضا يمر بحياة وموت في حياة الدنيا في النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها كل يوم إذا نمنا تقبض أرواحنا ونموت إذا جئنا ننام ماذا نقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظنا من النوم ماذا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ثم بعد ذلك نعيش في الدنيا ونموت الموت النهائي الطبيعية ثم ندخل إلى قبورنا ثم يبدأ حياة جديدة ثم حياة البرزخ ويبقى الإنسان فيها مدة طويلة ثم حتى يكون يوم البعث فإذا كان يوم البعث أخرج الناس من قبورهم وصار يوم الحساب المؤمن في قبره ينعم والكافر في قبره يعذب والفساق والفجار يعذبون لكن كلهم بحسب عمله ثم بعد ذلك إذا كان يوم البعث يرى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى الناس الله جنة وياكم أهل الجنة رجل وعد زوجته أن يعطيها مبلغا من المال إذا تزوج بزوجة ثانية وبعد أن تزوج قال لها سألت شيخا وقال هذا فيه إثم فلن أعطيك المبلغ هل فعله صحيح لا غير صحيح طالما أنه وعدها هذا الأمر فهذا وعد قبل أن يتزوج هذا وعد قبل أن يتزوج الثانية فنعم يوفي بما وعد زوجته الأولى يقول نصيح الأباء الذين لا يحترمون أبنائهم ويحتقرونهم الأب غير مطالب أن يحترم أبنائه الأبناء هم المطالبون الأولاد بشكل عام أبناء أو بنات هم المطالبون باحترام الأباء الأب مأموم بالإحسان بحسن التربية بالتعليم ما شابه ذلك من الأمور لكن لا يحترم أولاده أولاده يحترمونه فأما قوله يحتقرونهم لا يجوز لا يجوز إن هذا يؤثر في شخصيتي والله المستعان قوله تعالى ألم ترى إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لهم من هو هذا النبي غير معروف يعني ما ذكر اسم هذا النبي وإنه ذكر النبي الله لكن كتب أهل الكتاب تقول اسمه شمويل وقيل سمعون وقيل هما واحد شمويل هو سمعون لكن هذا المشهور أنه شمويل أو سمعون هذا النبي لكن ما في شيء يعني يثبت لكن النبي على كل حال وكانت بنو إسرائيل في ذلك وقتسوس أم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه يا قوم يذكرون نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ففيهم أنبياء كثر وحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد مثل داود وسليمان في وقت واحد داود وشمويل في وقت واحد زكريا ويحيا وإلياس وعيسى في وقت واحد موسى وهارون ويوشع في وقت واحد وهكذا والله أعلم ما هي أفضل طريقة الخشوع في الصلاة يعني استحضار استحضر أن تستحضر أنك بين يدي الله تبارك وتعالى وأن تدرك معاني الآيات التي تقرأها والأذكار التي تقولها وإن شاء الله تعالى يات الخشوع يقول أنا لم أستطع إخراج زكاة الفطر بسبب كورونا وأنا أيضا مريض ماذا أفعل؟ أخرجها الآن هي دين زكاة الفطر دين في ذمتك أخرجها الآن لا تسقط عنك هذا حق الفقير فيجب أن تخرجه وإن كان الآن مع الاستغفار والتوبة الله تبارك وتعالى تأخركك يوجد لي قريب يقول أنا أرفض أن أخذ من المفسرين من العصر الأول لأنهم بشر وعندهم أخطاء يكفي الكتب الجديدة كيف أتعامل معه؟ قل الله يهديك ال ال ال الذين في هذا الزمان من يعني علماء التفسير ال ال الذين يخافون الله ويتقونه يأخذون من السابق. أصلا لا. لا يجوز أن يأتوا بتفسير جديد لم يسبق إليه فهم المفسرون الحاليون هم يأخذون من السابقين أصلا هم العمد في التفسير هم أعلموا منا خاصة الصحابة حضروا الأحداث لأن أحيان بعض الآيات تنزل على أحداث معينة مثل قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل ثلاثة وربع فعروة بن الزبير سأل أمنا عائشة رضي الله عن خالته قال ما دخل هذا بهذا يعني ما دخل فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابلك من النساء قالت له عائشة رضي الله هذه اليتيمة كانت في حجر رجل يريد أن يتزوجها خاف أن لا يعدل فيها فقال لا تتزوج غيرها انكح ما طابلك من النساء إن خفت أن لا تعدل فيها فالذي عاش نزول الآيات يعرف معانيها أكثر مننا قطعا نعم يقول ما معنى الحديث عليك بذات الدين تربية ذك يعني النبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يتزوجون هذه جل مطالبهم إما اما يبحث عن واحدة جميله إما اما يبحث عن واحدة اهلها معروفين او عن وحده عندها فلوس إما وحده عندها نسب وحسب هذه ها هذه حاله غالب الناس غالب الناس يبحثون عن هذه هذه الاصناف من النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كنت ولا كنت من هؤلاء فعليك بذات الدين تربت يداك التصقت بالتراب وهذه كلمه صحيح معناها الدعاء على الشخص لما قال تربت يداك التصقت بالتراب يعني نوع من الدعاء عليه بالمهانة وهذا لكن هي تستخدمها العرم باب التحفيز كما قالت لكلكتك أمك كذلك قالت لك امك يعني ماتت امك أنت انت مت وفقدتك امك فهي تقال على سبيل التحفيز لفعل شيء لا يراد معناها الظاهر هل يصح أن اقول استغفر الله عدد حبات الرمل يصح لك لي لا ليس هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس استغفر الله سبعين مرة يقول ابن عمر ضي الله عنهما لكن ما كان يقول هذا الكلام هذيك الالتزام بالذكر بالذي ورد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه لكن يقول مثلا لا أنا بقول صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه هذا يعني خلاف ما جاء فيه النص الأصل في الأذكار الإنسان لا يشتهد فيها وإنما يلتزم بما ذكر والله أعلم ماذا أفعل إذا أمي وأبي يكذبون أمامي وأريد نصيحة منك لهم خلاص هذا عندنا مثل يقول القطل الشبير ما يتربى يعني خلاص كبار وهذا صعب أنهم يتركون هذا الأمر الحين لكن عسى الله أن يهديهم والكذب لا يجوز محرم لا يزال الرجل يكذب ويتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله كذب محرم وتقول الأم كلثوم بنت أقبة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم آذين بشيء من الكذب إلا في ثلاث حديث الرجل المرأتي والمرأة الزوجية والحرب والخدعة والحرب والمصلح بين الناس أو للإصلاح بين الناس فلا يجوز الكذب الذي تستفيده أنت من هذا الأمر لا تعود عيالك على الكذب لا ي... مثل ما أنت كرهت هذا من أمك وأبيك فحرص على أن لا يكون هذا شيئا يراه أولادك فيك وادعوا لهما بالهداية وانصحهما لكن كل واحد على حده. هل إذا اكتفيت بأركان الإيمان فقط أكون مسلما موحدا هل أكون على ملة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله أفلح من صدق أفلح من صدق نعم نعم المسلمون على درجتين سابقون ومقتصدون ها ها الذي يقرأ سورة الواقع أو سورة الرحمن يرى هذا واضحا تماما أنه جعل المسلمين على فئتين وحديث هذا الذي ذكرته أفلح من صدق واضح واضح جدا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عليه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيره قال لا الا أنت الطوع قالوا أنت تخرج زكاة مالك قال هل علي غيره قال لا الا أنت الطوع قالوا أنت صوم رمضان قال هل علي غيره قال لا الا أنت الطوع قال والله لا ازيد على ذلك ولا أمص. قال أفلح صدق نعم يوفي علاقة لا يكون من أصحاب من السابقين الأولين يكون من اصحاب اليمين كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقر وما وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه منه حتى أحبه هذا السابق والمقرب الأول يأتي بما افترضته عليه الله أعلم يقول معنى قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من دمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويدك صراطا مستقيمة نعم قال أهل العلم هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حدث من شيء فقد غفرته غفرت ما مضى وغفرت ما يكون وغفرت ما سيكون انتهى الأمر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كل شيء وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء معصومون صلى ربي عليه عليهم أجمعين لكن اه تفق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر من السلف الصالح من الصحابة والتابعين قرون ثلاثة أن الأنبياء قد تقع منهم بعض الصغائر كما قال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أدنت لهم يا أيها النبي الله لك قال الله تبارك وتعالى وعصى ربه فغوى قال الله تبارك وتعالى فساهم فكان من إذا أبقى الفلك المشحون فالقض هذه الصغار ممكن تقع منه لكن لا يقرهم الله عليها وإنما ينبههم إليها الله منها هل مخلدون وهل لا الملائكة لا يأكلون ذاك لما قدم إليهم إبراهيم عز وجل الطعام رأيدهم لا تصل إليه نكرهم أو جسمهم منمخيف لا يأكلون الملائكة لا يأكلون عليهم السلام لكن مخلدون لا ما هم مخلدون أبدا كل شيء هالك كل إلا وجه ما يبقى إلا وجه الله سبحانه ما في شيء مخلد أبدا جاء أثر إن كان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيهلك جميع من على هذه الأرض فينادي ملك الموت يقول من بقي يقول بقيت أنت يا رب وملائكتك فيقول الله تبارك وتعالى اقبض أرواح الملائكة فيقبض أرواح الملائكة فيقول من بقي يقول بقيت أنت يا رب وأنا وجبرييل قال اقبض روح جبريل فيقبض روح جبريل ثم يقول الله له من بقي يقول بقيت أنت يا رب وأنا فيقول له موت فيموت ملك الموت عندها ينادي الله تبارك وتعالى يقول لمن الملك اليوم لا يرد أحد الكل مجد يعيدها الثاني لمن الملك اليوم لا يرد أحد ثم يعيدها ثالث لمن الملك اليوم ثم الله يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار فهذا وين كان يعني ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القتادة قد يكون يعني سمعهم بعض الصحابة وقد يكون صحابي سمعوا منه رسول الله وعلم لكن نحن عندنا قواعد علمية لا يقبل مثل هذا لكن القط ان هذا هو المشهور أنه كل شيء هالك إلا وجه سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الأهية نعم يقول أنا عسكري وقت دوامي أصلي بالخارج وأصلي بالحذاء على الأرض ولا أستطيع لحرارة الأرض هل يصح ذلك؟ ما في بس إذا كان طاهرا هذا الحذاء ولا على طهارة ما في بس انك تصلي بهذا الحذاء والله أعلم وصلى الله وسلم لأن السؤال الأخير ما هو الطاغوت لم نصل إلى هذا الموضوع ستكلم له بالغد